بسم الله الرحمن الرحيم حامين وال كتاب المدين اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وان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 الذين فاهلكنا اشد منهم بطشا ومظلمه الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهم العزيز العليم الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا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 ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا جَرَبَ نِعْمَةَ الرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَاءَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَا ثَهُ أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ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 كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْنٍ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ أَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَ كَلِمَتَهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 سُمَّةٌ وَاحِدَةٌ جَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ بُيُوتَهُمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَشُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُنْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا نُّقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ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 أَوْرِنَا الَّذِي وَعَدْنَا هُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرْسِلُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ عَلَى لَهُمْ يَرْجِعُونَ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 أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذاب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوْضٍ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلشون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا رب قَال إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ مِنَ الْحَقِّ كَارِهُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ فَئِنْ فَاتَرُوا عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ضَلَّنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ يَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرم امرا فان مبرمون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم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 بَذَرَهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَـهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَـاهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده واندا العلم والاستواء اليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ عَلِمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّهَا فاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ